الوحدة الرابعة الطبيعية الدرس الأول أهمية البيئة واحد استمع إلى العبارات وأعدها الصندوق العالمي للطبيعة تلوث المياه تلوث الهواء قطع الأشجار الاحتباس الحراري الضوضاء إعادة تدوير النفايات الأكياس الورقية غرس الأشجار